بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن نوّر قلوبنا بنور القرآن واجعل القرآن شفاء لنا من كل داء ومونس لنا في حياتنا وبعد مماتنا وجعاً هو لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصل وسلم على من أنزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين